فَتثير صحابًا فسقناهُ إلى بلد النيت فسقناهُ إلى بلدٍ ميت فاحنا بهه الأرضَ بعد موتاء كذلك شور مَن كان يريد العزة فَلِلا العزة جميع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 سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون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 يوازرته ازره اخرى وان تدعم ثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربه بالغيب واقام الصلاه ومن تزكى ف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 126. ألوانه وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ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 إذ ذلك ننجيك كل كفور وهم يصرخون فينا ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم يا تذكر فيه من تذكر وجاء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 السماواتِ أَ آتَينهُ كتاب أَْ آتَينَهُم كتابًا فَهُمْ على بَينَةٍ مِن بِن بل عيد الظالمُونَ بَعْضهُ بَعضًا إَّ غلوراء إِ الله يُمسكُ السماواتِ وَأَضَ تَزون وَل إزة 129. ويسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم, جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلن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 سَبِيا كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَاءٍ ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ النَّامِلِ دَاءٌ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فإن الله كان